توقفنا بالأمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة الخامسة والأخيرة من مسائل الآية السابعة من سورة النساء وكانت حول قوله تعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا تذكر من قول مولانا الإمام القرطبي في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن العلماء استدلوا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها وانتهى الإمام إلى أن كل ما لا ينقسم من هذه الأشياء وفي قسمته الضرر لا ينتفع به إذا قسم ان يباع ولا شفعه فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعه في كل ما لا يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعه في كل ما يتاتى فيه ايقاع الحدود وعلق الشفعه فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه بارك الله لك يا ولدي وزدك فهما وحبا للعلم هكذا يمكننا أن نواصل لقاءنا الطيب المبارك مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن هيا بنا إلى مولانا الإمام سبحانه الله وحبا والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم وفيه اربع مسائل الاولى بين الله تعالى ان من لم يستحق شيئا ارثا وحضر القسمه وكان من الاقارب او اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا إن كان المال كثيرا ولا اعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا لا يقبل الرطخ وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم درهم يسبق مئة ألف فالآية على هذا القول محكمة قاله ابن عباس وامتثل ذلك جماعة من التابعين عروة بن الزبير وغيره وأمر به أبو موسى الأشعري وروي عن ابن عباس إن أنها منسوخة نسخها قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين وقال سعيد بن المسيب نسخها آية الميراث والوصية وممن قال انها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك والأول أصح فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم قال ابن جبير ضيع الناس هذه الآية وقال الحسن ولكن الناس شحوا وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتام والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة وفي رواية قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها هما واليان وال يرث وذلك الذي يرزق ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف ويقول لا أملك لك أن أعطيك قال ابن عباس أمر الله المؤمنين عند قسمة موارثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث وقال النحاس فهذا أحسن ما قيل في الآية أن يكون على الند والترغيب في فعل الخير والشكر لله عز وجل وقال الطائفة هذا الرضخ واجب على جهة الفرض تعطى الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم كالماعون والثوب الخلق وما خف حكى هذا القول ابن المعاطية والقشيري والصحيح أن هذا على الندب لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التايكة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول وذلك مناقض للحكمة وسبب للتنازع والتقاطع وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية للورثة وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد فإذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه وهذا والله أعلم يتنزل حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آية الميراث والصحيح الأول سبحان الله والحمد لله المسألة الثانية فإذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله قال الطائفة يعطي ولي الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى وقيل لا يعطي بل يقول لمن حضر القسمه ليس لي شيء من هذا المال انما هو لليتيم فاذا بلغ عرفته حقكم فهذا هو القول المعروف وهذا اذا لم يوصي الميت له بشيء فان اوصى يصرف له ما اوصى وراى عبيده ومحمد بن سيرين ان الرزق في هذه الايه ان يصنع لهم طعاما ياكلون وفعل ذلك ذبح شاه من التركه وقال عبيده لولا هذه الايه لكان هذا من مالي وروى قتاده عن يحيى بن يعمر قال ثلاث محكمات تركهن الناس هذه الايه وآية الاستئذان يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وقوله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى المسألة الثالثة قوله تعالى منها الضمير عائد على معنى القسمة إذ هي بمعنى المال والميراث لقوله تعالى ثم استخرجها من وعاء أخي أي السقاية لأن الصواع مذكر ومنه قوله عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب فأعاد مذكرا على معنى الدعاء وكذلك قوله لسويد بن طارق الجعفي حين سأله عن الخمر إنه ليس بدواء ولكنه داء فأعاد الضمير على معنى الشراب ومثله كثير يقال قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه والاسم القسمه مؤنثة والقسم مصدر قسمت الشيء فانقسم والموضع مقسم مثل مجلس وتقسمهم الظهر فتقسموا أي فرقهم فتفرقوا والتقسيم التفريق والله أعلم المسألة الرابعة قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا قال سعيد بن جبير يقال لهم خذوا بورك لكم وقيل قولوا مع الرزق وددت أن لو كان أكثر من هذا وقيل لا حاجة مع الرزق إلى عذر نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع اعتبار والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية من ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وفيه مسألتان الاولى قوله تعالى وليخشى حذفت الالف من ليخشى للجزم بالامر واجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم وانشد الجميع محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا اراد لتفدي وهذه الايه قد اختلف العلماء في تاويلها فقال الطائفة هذا وعظ للأوصياء أي فعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم قاله ابن عباس ولهذا قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة وقال الطائفة المراد جميع الناس أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم وان يشددوا لهم القول كما يريد كل واحد منهم ان يفعل بولده بعده ومن هذا ما حكاه الشيباني قال كنا على قسطنطينيه في عسكر مسلمه بن عبد الملك فجلسنا يوما في جماعه من اهل العلم فيهم ابن الديلمي فتذاكروا ما يكون من اهوال اخر الزمان فقلت له يا ابا بشر ودي أن لا يكون لي ولد فقال لي ما عليك ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت أحب أو كره ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم ثم تل الآية وفي رواية ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه وإن تركت ولدا من بعدك حافظهم الله فيك فقلت بلى فتلا هذه الايه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا الى اخر الايه والله تعالى اعلى واعلم سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر وهكذا يا ولدي فانت ترى ان الوقت قد ادركنا وانا الليله مشغول